كل بدعه ضلاله كل ضلاله تمس النار الباب الثاني باب دوم لا شغل عرف في الكلام على الاسم باب يكم في الكلام على الفعل بتقسيمات فعل اشماخين بالنسبه تفسير الاسم الله وفيه عدة تقاسيم اميش شانجوري تقسيمات بو اسم تيايا التقسيم الاول للاسم تقسيميه يكم في مجرد زائد من حيث التجرد والزيادة ينقسم الاسم الى مجرد ومزيد والمجرد الى ثلاثي ورباعي وخماسي ففي شواني فعله فعل تنها ثلاثي ورباعي لا أصول كان دا برام اسم خماسي بو لبر خفة تنك فعل لبر وفعل ماضي هيا ومضارع هي و ا اندي هيا ومسند بليظمائر ونوني نسواء ونوني توكيدي ثقيلة وخفيفة شتيف والكيت بو كمترين كم تين حب الجراكسيان انشار اسم خفيف ترا بو يينجي هي من حيث الاصول ولام من حيث الزيادة اللي حوت هاتين فعل شامبو تششتينا اقري الى ثلاثي ثلاثيا ورباعيا وخماسي أمانة أصول يعني فأوزان الثلاثية المتفق عليها عشرة أواني <تصفيق> أو وزنائك علماء اتفاق مثري هي لا أوزان ثلاثية مجرد كنم ددان حسب تقسيم عقلي أبويات أبويات دعامة في تقسيم عقلي أبويات دعامة باشون كأجر تلميذ سحر في بيت أول كي سحر كجاثي يمكن يان مفتوحه يان مكسوره يان مضمومه بلم لا اسم اكريلبرو مسندني بولايتا فاعل او انا اكري عينك يان فتح يان ضم يان اويك وهي دوز مجرد فلام دوانيا خلاف لسدهيا يعني هم وزن كان هي تنها فعول فعيل نبات فعيل فعول او دوانا او كانت رحميه او دوانش خلاف لسده هيك اي هم يانين. فأوزان الثلاثي المتفق عليه عشرة هي كميا فعل بفتح فسكون فتح فسكون يعني فتحك دويبه هي كسله دوي ده السكون من وسهل سهم يعني نصيب حصه وسهل مصدر, سهم مصدر السهم بو سهم اكيد مصدرش بيه سهم اكيد ناويش بيه بالسهم بو بو نا بو تير بو يا محاوله كدوا لن ناونيك يهمن هم الظل ثابت هم اسمي يابد، هم صفي مصفي مشذهي تيابد، هم اسمي فاعل تيابد، هم جم اسمي جمعي تيابد. محاوليك دو الناوا كان كلاسر أم هم لقش شو وزنهم فعل بفتحتين دوم، فعل بفتحتين كقمر سقمر ناوا. وبطل وبطل فعل لرجل الشجاع. فاعل بفتح فكسر ككتف كتف يعني سرشانه يعني بشتي قشتي شان البرام او قشتواه اوي كان سرشانه كان فيتذي منكب اما نبذي منكب برام قشتواه فيتذي كتف يعني خلف المنكب كتف لفيج لقشتي شيل قشتي منكبه كتف فعل اصله كتفه وتسهيل يعني تخفيفه كذا وبكتف اشخذيته ككتف وحذر هسه حذر حذر مبالغي حاذرا حذر يعني رجل حاذر على وجه المبالغه زور, كسيح زور كسيح حذر فعل بفتح فضمن كعضد ويقوم فعل اسمع ابودا يعني قوم قوم كان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كاللغات لا لا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقف في إحدى لغتيه ولم يقف زر مشهورت له رجل يقض مشهورت له يعني كسر كمغفل نذهب أو أو فعل بكسر فسكون كسرت عشان يكسر شيء سكون كحمل ونكسن حمل هاتشيك بس انا عاوز دي دي ينبه بيصل بييره فيتري حمل اقرب ازقلي يا حمل يعني حمل. بس او الحملة. حمل نية. ما كان على ظهر أو رأس فحمل كحمل ونكس نكس كثكة كبير خير بيت مقصر بيع يعني كمترخن بيل نكسي شي بتوانة وبزيدك بزيرة نكسي شي بخشندية أو النكسة. يعني الرجل الدني الذي لا خير فيه النكس من القوم المقصر عن غاية النجدة والكرم ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون بكسر ان يكون لك ان يكون لك ان يكون معنى شيء هي أي متفرق زي هاي متفرق جام ضلع ضلع عشان اللباب يشعله <تصفيق> ضلع حاوتام فعل بكسرتين فعل بكسرتين كابل بس إبل اسم جنسه بوابل وبيلز بليز أي ضخمة يعني امرأة بلزم بلزم بلزم بلزم بلزم ورجل بلزم بلز بلزم بلزم بلزم بلزم بلزم هنري بلزم بلزم بلزم بلزم بلزم بلز بلز. بلز. بلز, بلز. ضخم. حتى ادعى سيبويه أنه لم يرد منه إلا إبل تنانت او ان دتما سيبويه وتوتي تنها كلمتي إبل لبعضها كلماتي ترن هاتوا طبعا كلمتين كلها هاتوا زور كما فعل يضم فسكون شكون ضمها عشان كقفل قفل يعني ايش ك لا ما كن القفل كذلك عشان درس الكري يعني لا هرش ديال ماديكسي درس يقفل به الباب بل في بالابدا يعني شيء في الكدر و ما ويفتح بالمفتاح معروف القفل وحل وحل يعني شيرين فعل بضم ففتح ضمتها عشان فتحه كصوره وحطم سورادون بارنديا طائرون يسيدو العصافير اكبر منها شيئا اوكي فاسد راهو كان اجياء ها وشه وشه وشه نزل كاني انا على طائرون يسيدو العصافير اكبر منها شيئا هنديه لا تولى كائن تلا نعم باشا غوري واشه واشه طائر يصيد العصافير اكبر منها شيئا باشا, باشا واشا. امم مشون 20 والله لهندكسي بقى انا الينسري جوريا اصدر فرين الملودريا طائر يطي يصيد الاسافير أكبر منها شيء اا رسول ده وحطم حطم يعني الراعي الضعيف شلونك يا كلاوازبي يبقى من الشاخك و التسك ريجيك تهاي كتسكا حيث يزحم الناس بعضهم بعضا لكن الشاخك و ريجيك تهاي الشاخك حطمي تهاي حطمك هي ريجيك كتسكا بيهاشتك ضعيف بيه تسك اواقي و تهايك حطم يعني هندي بتيان الراعي العسوف العنيف يعني كسي شي بيتحملي مكلف يعني زور الاخوي أو او بيوتري حطم فعل بضمتين كعنق وناقه سرح اي سريعة عنق يعني مل وناقه سرح, سرح صروح ايش تستلف هذه فعوله اي سريعه ناقه سريعه يعني عمد الوزن كما اتفق عليه كان ثلاثي مجردا وكانت القسمه العقليه تقتضي 12 وزنا في عقل بويا أبو يد وعنزوزن سيكراتشوار فك شو ثلاثية فأكاني سيحركة ينضم ينفتح ينكسر وعين كشي شوالة بسكونه يعني لأن حركات الفائ ثلاثه وهي الفتح والضم والكسر ويجري ذلك في العين أيضا أو نجح سجديا ويزيد السكون والثلاثة في الأربعة باثني عشر يعني الثلاثة اضرب في الأربعة يساوي اثني عشرة يخلو فعل أما فعل كلا لدان د دانة نبوك خنمان يخلو كمدة قبض من فكسل كدويل <تصفيق> اسم لدويبة ناوي دابي كبشوكا دابيكا دابيكا شيء كبشوكا كذا في أورانيا ابنو آوى يعني شقل دويل يعني شقل ابنو آوى ابنوا اوا بمد الف كمد لسلبه ابنوا اوا فيوت شقل صاحب عين فراهيدي الا في الدعين شاذ صاحب قال صاحب العين وهو الشاذ فقد عده قوم من النحويين قسم الحادي عشر لاوزان الثلاثي وانما هي عند المحققين عشرة دوئل. وقبلئك إيش معنيه بناؤ قبيلة دؤل أبو أسفل الدؤل إلى أوانا دؤل. خي أبواد دؤيلي بوع أو قبلئيك هو أبو أسفل دؤل نسبته هي بولان لم قبل لم لم فلم قديمة قبيلة من كنانا. مسبقة كان مسبقة شخصي شبه شخص قرأته بناؤ دؤل ابنه بكر بنو كنانا كانوا اغر شذشند قليله او كدؤ اسم اسم اسم لدويبه او اسم اسم قبيله لان هذا الوزن قصد تخصيصه بالفعل من المبني للمجهول وشفعل كما تبر وزني فعله تعيبه تبر وزني فعل واما هيء كسر انجضم بكسر فضم فغير موجود او كلمه وأمانية با كسر فاشا ضمى تسفير كاف في فغير موجود وذلك لعسر الانتقال من كسر إلى ضم كالقلسة لكسر فاشا ضمى ويجاب عن قراءة بعضهم هند كانش أم آياتيانا بمشي وخندو والسماء ذات الحبك بكسر فضم هانديك واخر وخندو ثواء بأنه من تداخل اللغتين اواذو اللغه للكلمه تداهيا بويا هذه اللغه كان بو بايك بو شخله انتو بانهم من تداخل اللغتين في جزئي الكلمه في جزئي الكلمه يعني الحاء والذاء اذ يقال حبك بضمتين وحبك بكسرتين فالكسر في الباء من الثانيه والضم في العين من الاولى ليش يشانجيشان بالدوا يعني كسران لا يكمل دو وانجا بدو وانجا ضمينا دو وان والضم في العين من الأولى وقيل كسره في الحاء وعندك جوتانا بوجي كسره والسماء ذاتي بكسره ذاتي اخوي اصلا بوايب ما هذا والسماء ذات الحبك كمان ذاتي كسري فيها اتبع انبر كسريها توال لبشي وا كسرة إيش أخازت والسماء ذات الحبك يا حبك وقيل كسرة الحاء إتباعا لكسرة تاء ذات البروي ذاتي كسرة حاء حبك وثاء حبك الجناء سحبك أصلا كشي الحبوك بمعنى طرق النجوم في السماء والسماء يعني قسم بالسماء فوقه تعالى أو أسمانك و شاندين ريقا شاندين أستيريتا ريقا أستيريتا يعني مجرات شاندين مجرات ريقا أستيريتا لا أسمان ثم إن بعض هذه الأوزان أوزناني أو كباسمانكت أوزناني أو كباسمانكت قد يخفف جاري واعية وزنانكت فنحو كتف ثلاثة الوزن فائلة يخفف بإسكان العين فقط وإن نجاتي وليه كتف وليه كتف لي كتف أو تخفيف الجناء أصلاً فعلاً يخفف بإسكان العين فقط أو به أو به مع كسر الفاء. قلنا يعني عينكا كيت السكون كسرش فاء كش كسر وإذا كان ثانيه حرف حلق خفف ايضا مع هذين بكسرتين يعني أو عينك كدة ساكن كش كسر هو أجر كلمة عينك أي حرف حلق باء أو أتوني هل في شيء فيتكسر هو في, في مع هذين بتكسرتيني فيكون فيه أربع لغات كفخذ كفخذ سأخي فخذ خو الأصل شيء فخذ فخذون باشا أتوني بغي فخذون أما لغيدو اتوانی برای فخ دون آورید سیم، اتوانی برای فخی دون آورید شال. که هر وزنک، هر وزنکت هابو، دسر وزنی فخ، دسر وزنی فعل، فعل، اتوانی تخفیف عینکی بکی بکی دسکون. فخ دون، برای فخ دون. باشه؟ اتوانی شتکی تریج بکی کسر بخی تپش أجت وانبلي فيخيذن فنحو كتف يخفف بإسكان العين فقط أو مع أو به بإسكان العين فقط أو به مع كسر الفا يعني سكون وكسر متقدم عليه أو ذو وإذا كان ثانيه حرف حلق خو أقرب حرف حرف حلق بين خفف أيضا مع هذين بكسرتين لس فخذ حرف حلقة خائتة عينكي أتواني بلي فخد فخد فخد فخد بعد شوالي أتواني فيكون في أربع لقات كفخد ومثل الاسم في ذلك الفعل لفعل إجداء هروايا لفعل إجداء أقل سلوزني فعيلة بو عينكي حرفي لحروف حلق بو أو كاتا أتواني بلي شهيدة شهدة شهدة عفوا شهيده شهد شيده شهيده هل تشاوري درستا ب سوادني فعيله عين كشيه حرف هيك الحروف حلق اولا اسم جذرسته ولا فعل جذرسته ونحو الاسم في ذلك الفعل كشهدا ونحو عضو فعل وابل وعنق أمانة فعل فعل فعل فعل فعل أمس وزنة أتوعي تخفيف كبير العين أتوعي بلي عض إبل عنق, عنق عنق عنق ابل إبل إبل عض بلي عض بالشوار يخفف باسكان العين بلما معناها من تخفيفه اجعل لك صار في شنو اما اوزاني ثلاثي مجرد وزن الفيم المتفعل عليه يا انزين يش هندك لعلماء عين وصاحب عين ولا الشاذه هو وزن ميع وعندك تخفيف شيء بسك او بسك فاش اوزان الاسم الرباعي المجرد المتفق عليها خمسه فينجوز في المعنهم متفق عليهن كما أوزاني رباعي مجرد اسمي كرباعي مجرد بحرف كاني أصليب يكم فعل بفتح أوله وثالثه وسكون ثاني كجعفر جعفر أما رباعي مجرد وفعل بكسرهما وسكون ثاني بكسرهما يعني كسر الأول وكسر الثالث والسكوني ثاني كزبد رج رج للزينة يعني هاشتئك زينة تجابة كالوحل ديكار شمس ديكار او زينة او نقشة كبيرة تي سو زبد رجها هو او زبد رج او نقشة ثانية كلي او زبد رج وهيك يبقى الزينة كلمة جعفر, جعفر يعني النهر الصغير النهر الصغير وفعل بكسره ما وسكون ثانيه كزبرج للزين وفعل وفعل بضمه ما يعني الاول والثالث وسكون ثانيه كبرث برث لمخلب الأسد يعني تشنجي شهر پیوسته برسون چنگ کانی پیوسته برسون برسونی برس کب رسونین لی میخ لبی لی میخ لبی الأصلی دلیل این بیک میخ لب بیک بكسر ففتح فلام مشددة مشددة قمطر <تصفيق> قمطر قمطر قمطر يعني مكتبة جامكتبة يطلعها بفيو بيت سنوقي بدولاب بهاتشيكش تبي خزانك تبي تبقي ولي وعاء الكتب قمطرن يسق قمطر بس الوزني فعل فعل ساكنك ما قبل الأخيرة هتوا إدغامك ذلك فعل وفعل بكسر فسكون ففتح كدرهم درهم عملية معروفة درهم جزء من 12 جزء من الأوقية يعني يجلس الدو عندي اوقيه يا الاوقيه الاوقيه اوقيه شنهو تو من الغرامات يعني نديرها يجلس الدو عندي درهم عمله معروف وزاد الأخفش أخفش وزنك زاد كدوك كدو ريوتي بشش فعلا وزاد الأخفش وزن فعلا بضم فسكون ففتح كجخدب اسم للأسل جخدب اسم للأسل <تصفيق> نارك بوشير و بوازي شيرش بكرها تو برهنا وتيانا جمل جخدب جمل جخدب يعني عظيم الجسم عريض الصدر شريك أجر جوربة ين وشريك أجر جوربة أجر جستة جوربة وسنجبانة تيانتوا جخد جخدب لقال جخدب هذا شان هات هنا معناه كان الغليب حتى بو رجال مثلا زيد جخدب يا جخدب يعني الغليب من الرجال كثي شذوز جودو برزو بانو أنا أو كده شيء الجخ أو كده جخدب وبعضهم يقول انه فرع جخدب هندك لا لأ علماء كلمة جخدب يعني فعلا جخدب فرعيك إلى جخدب هل شو كف أصكيت والصحيح أنه أصل طالما ترجيح الشيادات خان أنه أصل كأبو هو شش ولكنه قليل يقمعنا هذا بشان يقمعنا جخدب وجخدب ماكو صاحبي لسان يبين ننظر عليه صاحبي لسان عليه الجخدب والجخدب كله ضخم من الغليظ يعني من الغليظ من الرجال والجمال بش السشوشوز المانديسكو كأوزن مكان من أوزانه أرباعي مجرد واوزان الخماسي اربعه أما وزني خماسي تشارل فعلن فعلن بفتحات بفتحات مشددة اللام الأولى كسفرجل سفرجل جري كلامي من الفواكه بقت سنديقه سفرجل ده لقد اردت ان اكون موزونك لانه كان يكون موزونك لانه كان يكون موزونك لانه كان يكون موزونك لانه كان يكون موزونك موزونك لامی کی ساکن دگم، بلامی کی تر، چون مدغم وزنگی مدعم داره. بلام موزونه که مدعم در نیست، چون که لام نیست. قیمت از طاعورا واضحه. سفرجل، سفرجل، سینوفا اگه بو عین بب، انجل بب و سفر ساکن لامه، جلیش هر لام لامه، لباق وای لاموزونه مدعم. عفواً لميزانة. بلام موزونه مدغمني. مجانياً جنسك. ها؟ مجانياً جنسك. موزونة من الفواكه. بلام يسافينش حرفه. فا عيني يكم ف يعني فا عينك أروان ما بقي كلامه. لبرو الراعي ساكنه او كات اللامك يكم إدغامه به. وفا لالي لون فا لالي لون اسمع موشي لانه ورانا بروي ساكنه يعني هي هي رمالي فا لالي لون بفتحي اولي هي ثالثي وسكوني ثاني هي كسر العجوز افتحت مليغه البد ياني في البدر جاه مدري شون ها لال لون ل لام رشد لام لامي دوم سيم مضغمة لبروا لامي دوم ينشي لامي دوم ساكن بكسر فسكون ففتح مشدد اللام الثاني كخطاب كخطاب خطاب ها للشيء القليل إشتكى كان بفترة خطاب لكودي شيء ما فينا لين، نانا يوم لو شيء قتتك لو للشيء القليل، نانا قتتك شيء بلاه، وفعلن <تصفيق> وفعلل فعلل لاني يكمدون ادغام بضمن ففتح فتجديد الله <تصفيق> الاولى مكسورة كقذعمل قذعمل وهو الشيء الخليل قذعمل الشيء الخليل كابو إستا فعلل هاتوا بما توا الوزن هي هيبو مجرد كمافسين مجرد في الوزن النهائي. كابو متوسش. ششيش لا رباعي مجرات. مثلا؟ لا. ده. دشمان لي متفعله هي. بيس. يقدرش من هو فعل خلال هتياه؟ أسماء مجراتنا. يا بيس يا بسفيك. يا.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 لا تقل حروفه الأصلية عن ثلاثة إلا إذا دخله الحذف يعني حرف كان لدى حرف عفوا بس حرف كم نابل إلا إذا دخله الحذف إلا إلا مقر حذف كلاب كيد ودم وعدة وسهن وشهد سهواني وسهن نكس صهن سه السين حيث <سلح> أمانا هرشان يدو دمو عدو كعيدة دوانيشان أصليتها كاتا عيضا سهدوانا أمانا هرشان حذف ولاملأ أصلي دوانين دوانين حيث أبيني يدون يد لا مكي حذفة وزنها فع وزن يدفع فع فع أي أصلي يدا يد يون يد يدا يون فاعلون لا ما في حصة بون الدم كلمة دم يعني خبر وزنها فعل إيش وزن دميون. دميون. دم فعال دي ماء هاسك همزيك هاتوه ام همزه لا ياء دماي دماي الياء بعد الالف تقلب همزه دماء يد شمله ايدي, ها؟ يد, أيدي. رب رب. يد ايدي يد يد يد يد يد <تصفيق> لا مكان أن أقول كلمها وعيدة عيدة لا توجد شي عيدة ما تفكره فاكي فأكيد فأكيد و و و سهن يو وسنة... سنة سنة سند سنة سنة سند سند سند سند سند سند سند سند سند سند سند سند سند سند سند سند سعة سعة وزنها فعد بو اجسامه جمع كي اجسامه جمع كي سنوات سنة واتن يعني سنهات كانوا اصل سنه شيا يعني سنون سنه هنا سنوات سنهن وشي الساء وحذف لا ما كاين لا ما كاين حذف ثلاثيه لا ما كاين حذف بالام تاعي كاتوا تعويضه بالام كلمة ما اذا سهون به اكريت أكريد؟ اكريت اصل قسته هنا ستهن ستهن او كتعبه مثال له بمحذوف العين ولا إشي شيء مؤلف شواواد يا روايمه بس شلون كبو يدي هنا محذوف اللام دمي هنا محذوف اللام ايديه هنا محذوف الفاء جوان أبي تجيب كي, كي يعني لو أشي وستة وستة وستتون وستتون. يعني و وستة يعني ااا وستةهن يعني وسه وسه وسهر يعني أصلا هي اول شيء يقول لك ان اجلس هناك اجلس هناك اجلس المؤلف اجلس هناك اجلس زوج اجلس هناك اجلس اللام ستهن سهن يعني وكاء السته اقسهم بين جمعك شيء علاء استاهون يعني دبر الدبر وان اوزان المجرد منه عشرون اوزان المجرد يعني منه يعني من الثلاثي يعني من الاسم من الاسم 20 أو من الثلاث من, من الاسم 20 او احد وعشرون كما تقدم اما اوزان اوزان اسم وان الاوزان مجرد منه 20 او احد وعشرون كما تقدم واما المزيد فيه اما المزيد فيه اوزان مزيد فاوزانه كثيره ولا يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف. هل شن يجي زورا حرف جازرني؟ كما أن الفعل لا يتجاوز بالزيادة ستة. فالاسم الثلاثي الأصول، فالاسم الثلاثي الأصول المزيد فيه نحو إشهي إشهي باب إشهي باب في علال إشهي باب مصدر يا اشهب اشهي إش اشهي بابا اشهي بابا اشهي بابا ما شيكه 5 6 حوت حوت حوت اف 2 حوت حوت تا لازماني عربي الاشهاب يعني زراعتك بيجا ايش يعني زلبو حاجة أصفرة، هنديكي سوسة هنديكي زلبة أول شيء وأول إيش حابب؟ يانا قبله إيش حابب الرأس؟ يعني, يعني مع شبرنجو إذا كان البياض غالبًا للسوادي يعني سفتيا كوتسر وزلبو بسرعة أو كاتعلي إيش حابب الرأس؟ والرباعي الأصول المزيد فيه نحو احرنجام يعني ثلاثي وما المزيد فيه فأزانه كثيره ولا يتجاوز بالزيادة سبعة أحرق والرباعي الأصول المزيد فيه نحو احرنجام مصدر إحرنجامة الإبل إذا اجتمعت المزيد فيه نحو احرنجام يعني أوكات كذا ياخذ س 4 1 6 حاول أيش هالب حرفيا زياده س خلينا ربعي روب اصول ح ر ج حاء جيم ميم اصليه اما همزيه كم كوتا ما قبل الاخير هو ضغطه الشقني شو اسم بيه فعين اسم تفصيلي نية. أنا اسم تفصيلي نية يا سخوي إحنا الجامعة إحنا الجامعة تشيلي. ناكل ترشتيكي ترشتيكي تريش. وكفى إني. كأليم الربعي الأصول أي حرف كاني والخماسي الأصول. اذا كان حرف لا يزاد فيه الا حرف مد قبل الاخر او بعده او كذا اذا كان بينش حرف يعني اصلا كان بينش حرف زائد ب يعني بكري بكري يعني سي اكريت زائد ب ماكو شيء ثاني زائدة. بقى ما يفنش. فنش ده النهاية قدانة لا يزاد فيه إلا حرف مد قبل الآخر أو بعده. ين ما قبل الآخرة ين ل نحو عضرفوتين. عضرفوت. عضرفوت مهمل الطرفين. إيش مهمل الطرفين؟ نعينك نقطة هي، نطلع فيش نقطيه نك غضرفوت مع عضرفوط ما بس الطرفين بفتحتين بينهما سكون يعني عينك مفتوحه راكش مفتوح مضموم الفاء فاء كلمه كنك فاء يعني فاء حرفه غكها توفوا فوت مضموم الفاء ابو الشريف انه كتشي عضرفوط اسم بدويده بيضاء يعني حيوان يشفتشوكا كما رمي الكيش ولكن ذكر ذكروا العظام نيركا يعني انا كابو اصلي كلمه كتشي عضرفاتو عضرفاتو أضرفته تينش حذفه بلن أضرفوت مدها فأكك مضموما ضنكتو زيادة زياد بشي أبي بشيء أبي بقى أضرفوت دبئك تشوك من الزواحف ذوات الأربعة ومن أنواعها الضباب وسوام أبرس كت السم لما الملكة بشأو أضربه وقبع ثراء تماشي قبعة ثراء إسا الليفقة الزائدة قبعة ثر خماسي مجرولة الليفقة الزائدة بسكون العين أو عين وفتح ما عداها همشية هم, هم فتحها يعني تمان ما عداش ما بس أوي أخيري شسبنيش مكوى على مشية وإعراب دولي تابني قبع ثراء وفتح ما عداه اسم للبعيد الكثير الشعر وستدعي أجا توجي زور بيت أو أبيوتري قبع ثراء ووتابشا هو العظيم الخلق الكثير الشعر من الإبني والناس كسكا قيو قفال بيت باشا توجي زور بيت جاء لإنسان بي يعني واشتربها ثراء, قبع ثراء. اللفظ زائدة كبو الف قما من اللفات الزوائد اللفظي الزائد هي نبو كتابوا ألسكان لأنها قد سمعت منونة. سل قبعة ثرات هات وقبعة ثرات. كم قبعة ثرات يا بو بو. ما, سيها. الحاق ما بو ولا ليس بعد الخمسة بناء به. بناية كثير ما مجرد مجرد مجرد حتى نلحق الخماسي بالسداسي المجرد كابو أليفي قبع ثرا أليفي كزائدية نبو تأنيثة لبروي قبع ثرات هاتوا بتعب مؤنث وبو إلحاق شنية وأما نحو خندريس خندريس اسم الخمري فخيل إنه رباعي مزيد فيه خندريس باش نشتهوا تراو خندريس ب بخمر تراو خندريس شلنا وكاني ب جنم مستراو حر جنم الحنطه وتراو خندريس حنطه خندريس اي قديمه اي ب خمر وشي خندريس خندريس دبروا أترشيو ما وايقا سميت بذلك لعدمها كابوبو هموشتكون بيوترة خندريس ومنه قيل خندريس العتيق قلميك لمعلب من التوزر بيوترة حنطة خندريس يعني عتيق المهم فقيل إنه رباعي مزيد فيه علماء كان خندريس رباعي مزيد فيه تونك خندريس لك أنت حلفا. شش. ما قبل الأخير مادة، مد, مد برام لبرق والنون كي، نون كي زائدة، نون كي زائد بويه، وكان رباعي مزيد فيه. فوزنه فن عليل، فن عليل أو هانوتو. فن عليل كون نونكو ثو يافز زائدة. والأولى الحكم بأصل النون. ليش ترجيح هذا؟ هلا يوراج حواباش تربلين. نون خيه نون ف كان نون ف اصله خندريسي خماسي الاصول ما قبل الاخير حرف مد زائده اذ قد ورد هذا الوزن في نحوي برقعيد يعني هل ام وزنه هاتوا برقعيد لبلد برقعيد كناري شونيكا ان شنه شيطشوك بين الموصل ونصيبين النهران موصل وسوريا كانت قديمًا مدينة كبيرة مديني في اشترمليني الشاريش جوربوا مر القوافل وبينها وبين مدينة نصيبين 27 ميلا ودردبيس دردبيس للداهيه كسكا كسك او كسك دردبيس الداهيه يعني بليمات كسكيد برتجه دردبيس سبيل اسم من الخبر نبيك نبيك ولعين في الجنه لا يكبوك يا وكاني باشتيش قيل مؤربه سلسبيل كان كلمه كردينيه كلاوبا كلمه عربينيه كلاوبا عربي وقيل عربي من من سلسبيل و هل يشتينا كلمه نحت كلاوبا نحتيش هو لا كلمه كلمه كلمه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 يعني سلسة سبيله. كما في شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل الشهاب الدين احمد الخفاجي هل يريدها توضيح و توضيح امام منحوتا فمن نحتي في البريد اللوريك الجملاء كلمه تاشير ولا حول ولا قوه الا بالله الحوق ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا هذا ما أخبرنا شيء سبيل سلسبيل يعني عند الجملة سلسة سبيله أو سلسة سبيله سلسة يعني أنه كان رقائق <تصفيق> أعصانه خوش بيت أو يعني بيت هذا وثلث الشيء و سلوسه يسلس سلاسة لانا وسهل وانقاد فهو سليس هذا الشيء يا بم. الحمد لله <تصفيق> يعني سهل ويجب أسان بذ كابوس السبيل أنشته كأمكانية كبه أسانية توانيتها أو بخويت وقال لهم يعني, يعني اردت ان وبالجملة فأوزان المزيد ان اردت ان اردت أوزاني مزيد ان تبلغ ان اردت ان اردت ان وزني ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت مزيد فيه بي بحرف بيت بحرف بيت المهم هاتشيك بيت مصدر بيت اسم بيت اسم مصدر بيت اسم معناه بيت اسم ذات بيت حتشي بس بيت اسم يعني بس مزيد تبلغ ثلاثة ثلاثة وثمانية سيصته على ما نقله سيبوي وزاد بعضهم عليها نحو الثمانين هندي تريش كبيرون هاشتين زاد كبيرون الاقتصادها شتا وهاش مع ضعفين في بعضها مع ضعفين في بعضها عندي شيء بوشيوانية يعني أو زانية وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الزيادة قانون به يعرف الزائد من الأصل قاعديك ما بودي لبابي مارسينوي زائد لاصليه ب هو عزامين كم حرف زائدة كم زائدة بتيه عزامين حرف زائدة هو اسم أصلي وتشاء الرسول باشا ما فاطم داركم صلى